فضيلة الشيخ عطيسق في قريتنا عدد من المساجد بعضها كبير وبعضها صغير ويقام في جميعها صلاة الجمعة فأي المساجد تصح فيها الصلاة دون غيرها قال العلماء الأفضل أن تكون الصلاة في المسجد البعيد والذي يأمه كثير من الناس وذلك لكثرة الخطى إلى المساجد ففي كل خطوة حسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تركوا بيوتهم البعيدة عن مسجد المدينة وأرادوا أن يسكنوا بجوار المسجد قال لهم دياركم تكتب آثاركم ولتأكيد الروح الاجتماعية بين كثير من الحاضرين على أنه إذا كان للمسجد القريب ميزة في إحسان خطبة الجمعة مثلا وإلقاء الدروس الدينية فإن الصلاة فيه أفضل وذلك لكثرة الفائدة والله أعلم